بنقصه أصلي مش نقصه حتى مشاعري لي نقصه ده هيتطلع عقاد نقصه علي وليه عرفته وكنت مشاعري شارلي ليه سودا يتلا و قد مقصود عليا ولي عارف تكونت مش عارفه او يبو مين يتارفو ما حد مين يتارفو بيشكر في ويكن ذابني ومرمتني طو ظلمني ولي ذنبي في رقبو فاجئني بعكس ما حسبته نهايتو خلاص حيكيتو مش هكا sabil sabma w naya w harasm nu w asala an